كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا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 وأنزلنا من المعصرات ما أنثى جاج ل نخرج به حبوب ونبات Inna Jóma al-Fasıl karami qatāl, Jóma jó, faxu fil-csuri, fa tátūn afwajāl, Jóma jó, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا nem szállnak bele لا kapukba, nem szállnak bele a szállítókba,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 هَذَا إِقَاوَ عَنابا وَكَوَاعِبَ أَثْرابا وَكَأْسًا دهاقا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا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 فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى فإن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 يخشها إنما أنتمذروا من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى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 ما شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفره كرامه برره قتل الإنسان ما أكفره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 فإذا جاءت الصخة يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوميذ امن يغني وجوه يومئذ مسفره باحكه مستبشرا ووجوه يومئذ علينا غبره ترحقها قترة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 فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء لا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت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 في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين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 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مربوم ويل يوميذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 أشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأراك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم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 شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كذح إلى ربك كذح فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسعورا وأما من أوتي كتابه وراء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 والليل وما وساق والقمر إذا لا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون السماء اذا ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قلت اصحاب الاخدود ان النار ذات الوقود اذ هم عليها يقعون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 الذين فتنوا المؤمنين والمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات نات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطرش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد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 مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب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 يخرج من بين الصلف والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر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 أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم